يا اخوتي ماذا نقول ام حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبه اهل المحبة والاخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا اخوتي ماذا نقول ام حسننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخواء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتن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 ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخوة عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء ترى وجوه الناظرات Fokke المنابل في السماء فاذا سالت فانهم قوم <هم> لباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيل يا ربنا قوى بلبى <فالدعاء> الله اكبر يا رجال الله اكبر ماضيا الله